حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُمَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ, لباس, لكم وأنتم لِبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْوَتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرضوها كذلك يبين الله آياته لما صل علهم يتتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلو بها إلى الحكام تأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلموا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأكل بيوت من ظهورها ولكن مَن لجرمن اتقوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين